عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الكرام أيها الكريمات أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجلبنا وإياكم الفتن ما زار منها وبطن ثم أما بعد فمع المجلس الأول من مجالس شرح كتاب التأصيل لأصول التجريح وقواعد الجرح والتعديل لأصول التخريج. ما قلت التجريح لأصول التخريج لفضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه وكتابات العلامة فضيلة الشيخ بكر تتسم بالاصاله والتأصيل والتقعيد والتفريع التي من خلالها يجعل طالب العلم مؤصلا تأصيلا عظيما في المادة التي يريد أن يدرسها أو أن يطلع عليه كتاب التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل للأسف كان ولكل أجل كتاب الشيخ رحمه الله قسمه لكن للأسف لم يطبع إلا القسم الأول فدعنا نعيش معه ما قدر الله ويسر ثم قد نزيد نزيد شيئا وراء ذلك والله مستعان انظر المفتاح هذا حتى لا يضيع الوقت ويسحبنا في بعض المقدمات إلى غير ذلك فندخل إلى الكتاب مباشرة فالشيخ بك يعني ترجمنا له من قبل ويعرفه كثير من الطلبة رحمة الله تعالى عليه وطيب صلاة المقدمة قال رحمة الله تعالى المقدمة الحمد لله منزل الكتاب والسنه والتنزيل ينسحب على الوصفين الشريفين والادله منهما على هذا ومن الاثر واستعمال العلماء اكثر من ان تفصل ففي قوله صلى الله عليه وسلم في علوم عن الهوى إن هو إلا وحي هذا على أن السنة إيش وحي والوحي تنزيل من عند الله سبحانه وتعالى كالقرآن وأيضا حديث اوتيت القرآن ومثله معه وأيضا في قصة العسيف الذي زنى بامرأة صاحب العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضينا بينكم بكتاب الله ثم قضى بالتغريب بالجلد والتغريب والتغريب ليس في القران وهكذا أيضا من الاثار قول التابعي الجليل حسان المعطية رحمه الله تعالى كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه القرآن أيضا ما قاله الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه التفاية وخلص الورى من زخارف الضلالة بالكتاب الناطق والوحي الصادق المنزلين على سيد الوراء وأيضا المازري في مقدمة كتاب المعلم بفوائد مسلم قال الحمد لله منزل الأحكام وأيضا العراقي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب التقريب ماذا يقول الحمد لله الذي أنزل الاحكام لإمضاء علمه القديم وهذا في تقريب الأسانيت هو نفسه قال في شرحه طرف التسريب ووصف السنة بالإنزال صحيح فقد كان الوحي ينزل بها كما ينزل بالقرآن إذن, إذن السنة نزلت من عند الله سبحانه وتعالى وتوصف بالتنزيل كما يوصف القرآن الكريم الحمد لله منزل الكتاب والسنه على خير الورى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ومفضل امه الوحيين بالاسناد نور الاسلام شيخ شيخ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله تعالى في مقدمة في كتابه في رسل الفهارس ينقل عن الأستاذ عن الأستاذ أبي سعيد بن لب يقول والعجب من مسلم ينكر الرواية وهي نور الإسلام والعجب من مسلم ينكر الرواية وهي نور الإسلام دين النبي محمد اخبار نعم المطية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار فعلم الإسناد هو نور الإسناد ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كان العلم يرحمك الله كان العلم عزيزا في صدور العلماء فلما صار في الصحف تعاطاه من ليس من أهله وانظر لحالنا اليوم لو بقينا على الحال الأول بأن العلم كان في صدور المشايخ فمن أراد وعليكم الصحب ذهب إليهم وجلس بين أيديهم فلا يفتي إلا من أجيز بالفتوى لقل الخلاف. ولقل للحرار ولكثر الخير لكن لما نحي علم الإسناد من جمهور الأمة أصبح يتكلم في دين الله من لو سكت لكان خيرا له والشافعي رحمه الله يشتكي في عصره ويقول وقد تكلم في العلم من لو أنسك لكان خيرا له وأقرب إلى السنة. هذا في زمن الشافعي المتوفى سنة مائتين وأربعة رحمة الله تعالى عليه يقول ونفضل أمة الوحيين بالاسناد نور الإسلام بين الملأ فبلغنا الكتاب الناطق عن طريق إيش؟ الأسنين نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وتلقاه الصحابة عن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم وتلقاه التابعون عن الصحابة وتابع التابعين عن التابعين إلى يومنا هذا نقلا متواترا يقينيا نقلا متواترا يذيقينيا فالكتاب الناطق بلغنا ووصل إلينا بطريق الأسانيد المتواترة التي لا يدخلها شك ولا يعتريها ريب، فبلغنا الكتاب الناطق والوحي الصادق الوحي الصادق أعم من الكتاب الناطر، فالوحي يشمل القرآن والسنة بأعلى إسناد عرفته الدنيا، ما يوجد في الدنيا إسناد أعلى من أسانيدنا نحن المسلمين. خاتم النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل الأمين. عن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يوجد لامه لا يوجد لامه من الامم ما يوجد لهذه الامه المباركه من الاسانيد الى رب العالمين سبحانه وتعالى ولو لم يوجد من الفخر لاهل الاسانيد إلا أن يصفوا في قطار ينتهي إلى رب العالمين سبحانه لا كفى به فخرا بأن تروي وأن يروى عنه إلى أن تصل إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا اعظم اسناد أرفته الدنيا ولا يوجد لأمة من الأمم إلا لهذه الأمة المباركة والحمد لله إذ هيأ للوحيين الشريفين حفاظا القرآن والسنة تكفل الله عز وجل بحفظهما إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون تكفل الله بحفظ القران الكريم بين دفتي المصحف فمهما بلغ اهل الارض فلا يستطيعون ان يحرقوا فيه وجعل لسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولشرعه حراسا جهابذا في, في كل حين وفي كل وقت من الدهر لا تخل الأرض من قائم الله بحجته على العباد يحرس ويحافظ على شريعة الرحمن وعلى حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فالذي هيئ هو رب العالمين وهذا مصداقا لقوله جل في علاه انا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون والحمد لله إذ هيئ للوحيين الشريفين حفاظا ما يوجد كتاب على وجه الأرض اهتم به ما اهتم بالقرآن الكريم ثم بصحيح الإمام أبي عبد الله البخاري بل لا يوجد علم النقد وعلم الأسانيدي وعلم الجرح والتعديل وما يتبعه من علم الرجال في أمة من الامم الا لخير امه اخجت للناس وفي سنه خير سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هذا العلم العظيم لا يوجد لأمة من الأمم فنحن نفرد من دون الأمم كلها بعلوم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي هيئ إذن الذي هيئ ويسر ذلك هو الله سبحانه وتعالى للوحيين الشريفين حفاظا وانظر في, في الخمس سنوات الأخيرة نجد كثيرين جدا على مستوى العالم الإسلامي عام وفي مصر خاصة من الاهتمام العظيم والعجيب جدا بعلم القراءات بعلم القراءات وجدنا بنات يعني نجد من البنات ومن النساء ومن الشباب ومن الرجال فضلا عن الشيوخ من بدأ يتلقى الشاطبية وطيبة النش والصغرى والكبرى والقراءة العشر وقد البعض يرتقي إلى أن يأخذ الأربع فوق العشر طيب وانتشر وهذا من جملة حفظ الله عز وجل فضلا. عن المفسرين ما يخلو زمن من مفسرين ومن علماء في القرآن وعلماء في القراءات إلى غير ذلك أما أهل الحديث فطيب الله ذكرهم وعلى الله شكرهم هذا حدث عن البحر ولا حرج حدث عن البحر ولا حرج فأصبح كثير من الناس الآن يهتمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة وتلقيا وسهيد وقراءة واطلاعا وتحقيقا وتعليقا على الكتب وإخراجا للوقتات إلى غيرها أو الحمد لله الذي والحمد لله إذ هيا للوحيين الشريفين حفاظا ولشرعه حراسا الحدود الذين يحفظون شريعة الرحمن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني يحسن بمجموعة طرق يحمل هذا العلم من كل قلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هؤلاء الحراس الذين يقفون في وجه كل زنديق ومارئ أو في وجه كافر مشاقق يقفون في وجوههم يحفظون شرع الله عز وجل على أهل الأرض فهم لأهل الأرض كالنجوم النجوم للسماء ولشرعه حفاظا حراسا من اوعيه العلم والأمانة في النقل ووسائل الحفظ ممن تولى الله تعديلهم بنص تنزيله هؤلاء أوعية العلم واهل الأمانة في النقل وحملة الكتاب والسنة والذين تولى تعديلهم هو الله سبحانه وتعالى من هم صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي من تبعهم من ذوي العقول الراجحة والزكاء وأهل الفضل والفضيلة والرتب الرفيعة في الدين والسنة هؤلاء الذين زكاهم الله عز وجل وزكاهم نبيه صلى الله عليه وسلم الذين سادوا الدنيا وبلغوا الإمامة في الدين بحسن اتباعهم لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولاصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوث القران ومثله معه والصلاه والسلام على من اوتي جوامع الكلم بالكتاب والحكمه ورضي الله عن صحابتي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا كتاب اراه أراه تختلف عن أراه أراه من الرؤية وأراه أظن أظن من مشاريع العمر يعني يقول إن هذا المشروع من مشاريع عمري التي أفتخر بها والتي أحرص عليها حيث تناوله من بطون الكتب ومن بين الأسطر رحمه الله تعالى الطبراني كان يقول على معجمه الأوسط هذا الكتاب روح فلا حرج على العالم أن يصف عملا من أعماله أو أن يصف كتابا من كتبه سميته التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل التأصيل مصدر, مصدر أصل الشيء إذا جعله أصلا لغيره فالتأصيل أي هذا تأصيل بمعنى أنه يؤصل لأصول التفريج والأصل والقاعدة والمنهد كلها بمعنى لكن صارت المغايرة بالتعبير للشورة في كل منها أصول, أصول الأصول جمع أصل وما ينبني عليه غيره سواء كان الابتناء حسيا أو معنويا والقواعد جمع قاعدة وهي قضية كلية أو أمر عام يندرج تحته جزئيات تأخذ حكمه التأصيل سيؤصل لنا في قواعد في يؤصل لعلم التخريج ولقواعد الجرح والتعديل. افتتحه والفواتح افتتحه والفواتح عنوان الخواتم الف... الف... الفاتحة الكتاب عنوان لخاتمته متفائلا الخير كله بالحديث الفرد الذي اشتهر عن رويه أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رواه الجماعة ومالك رحمهم الله تعالى مالك في روايه محمد بن الحسن والا فالحافظ انكر ان يكون الامام مالك رحمه الله قد اخرجه في موطئه لكن هنا هو برواية محمد بن الحسن فهو يتفاءل بحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فيرجو ان يكون عمله وتأليفه وجمع هذا خالصا لوجه الله الكريم وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يخلص النيه لله عز وجل سواء كان في طلبه للعلم أو في تعليمه أو في كتابته أو في دعوته أنه يخلص النيه لله سبحانه وتعالى في أمره كله وقد خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فاتحه قدومه مهاجرا الى المدينه على المنبر فقال يا ايها الناس انما الاعمال بالنيه واتتسان بالنبي صلى الله عليه وسلم خطب به الخليفة الراشد عمر بن عمر رضي الله عنه على منبر المسجد النبوي كما قال رويه علقمة بن وقاص الليثي سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فذكر وعلى هذا الهدي درج جمع من أئمة السنة والأسر وفي طليعتهم أمير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين رحمه الله تعالى في فاتحة كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وصننه وأيانه هذا اسمه الجامع الصحيح وقال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات وبنحوه قال عبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله تعالى رواهما الخطيب البغدادي أي في جامع في جامع, جامع لأخلاق فانظر إلى هذه السنة الماضية، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهذا المنبر، يخطب بهذا الحديث على المنبر أيام قدومه مهاجرا إلى المدينة النبويه ثم الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يخطب به على منبره. ثم مضت هذه السنة إلى أهلها، فمنهم من يفتتح بهذا الحديث كتابه؟ البخاري رحمه الله تعالى ومنهم من يفتتح به مقالة ومنهم من يدل عليه بقوله فالحمد لله الذي وقت فقد إلى قفو الأثر فأنه اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يضع قدمه حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه آثاره وأسأله سبحانه صلاح النية والقصد فيما آت وأذر من القول والعمل يختم المقدمه بالدعاء وهذا مما ينبغي للعبد ان يكثر من التذلل لله سبحانه وتعالى وينبغي ان يكثر من الدعاء فالدعاء هو العباده وقال ربكم ادعوني استجل لكم فالحمد لله الذي وفقني إلى قفو الأسر أنه يعني اتكأ واستند على هذا الحديث الجليل وأسأله سبحانه صلاح النية والقصد يعني أن يصلح النية ويصلح القصد وأن يكون قصده لوجه الله والإعلاء كلمة الله في الأرض وليس لغرض من أغراض الدنيا فيما آتي واذر أي فيما أفعل وفيما اترك من القول والعمل اللهم ممن وأنت المان وحدك على امرئ متذلل بين يديك بصالح النيه في العلم والعمل امن علي بصالح النية في العلم والعمل والثبات على الإسلام والسنة إلى بلوغ الأجل أمر عظيم جدا أن, الإسلام أن الإنسان يحيى ويموت على الإسلام والسنة فقد يكون مسلما وليس على السنة وليس على الجادة نسأل الله العافية والآن إلى طليعة التصنيف في باب من أبواب علوم الحديث الشريف إلى طليعته يعني هذه الطليعة التي تطلع علينا يعني تقدم بين يدي الكتاب التأصيل لأصول التخريد وقواعد الجرح والتعبيد مقيدا مسائله وأصوله من أفواه الأشياء هذا أمر مهم جدا هذا أمر مهم جدا أنك في حال طلبك ينبغي أن تقيد الفوائد فرب فائدة تستفيدها من الشيخ ليست في الكتب بمعنى كلمة انت لا تفهمها ومهما تبحث عنها قد لا تستطيع الوصول إليها بدقة فقد يفيدك بعض الأشياخ فيها فائدة قد لا تجدها فهذا الكتاب قيد الشيخ مسائله وأصوله من أفواه الأشياخ مما تلقاه وهو قد تلقى على فطاح للأمة على رأسه مجتهد الزمان وإمام العصر والأوان العلامة القرآني المفسر الأصولي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى فقد انفرد الشيخ بكر بالأقض عنه في علم الانساب فلم ياخذ أحد علم الانساب عن الشيخ الشنقيطي إلا الشيخ بكر فالطالب المجد هو الذي يكون في غاية الانتباه لشيخه فهنا قيد هذه المسائل والأصول من أفواه الأشياء وبطون كتب الأسلاف من بطون الكتب والدفاتر وما يفتح الله به وهو خير الفاتحين وكل ذلك فتح من الله إذا لو قلنا مصادره في هذا في هذا سنقول كم ثلاثة من أفواه المشايخ من بطون الكتب مما فتح الله عليه عمليا ونظريا شغلت بجمعه النفس زمنا انظر كثيرا ما أقول لا داعي للتعجل لا داعي للتعجل سنوات طويلة هو يجمع في هذا الكتاب سنوات طويلة الفكرة تنشأ ثم بعد أن تنشأ تتبلور وبعد أن تتبلور تستقر وتصبح موضوعا وتتبين أصوله ومعالمه فيجمع طالب العلم ما شاء الله أن يجمع حتى إذا استوى عوده حتى إذا استوى على سوقه أخرجه للناس فانتفع الناس به شغلت بجمعه النفس زمنا وقطعت به الوقت مددا رجاء النفع رجاء النفع به لمن شاء الله من نقلة العلم النبوي ابدا وجملته يعني جملة ما فيه تقييدات أشياء تقيد تكتب تقييدات ليس لي فيها من عمل سوى الجمع ثم الترتيب ثم التعبير ثم التلخيص جمع ثم رتب ثم عبر عنها ثم لخص ما كتب اذا احتاج الى تلخيص وهي ادنى مراتب التاليف أدنى مراتب التأليف اما ان تكون نائم تاليفا على نفس المتقدمين بالابداع والاستدراك فهذا لطراز شغر منه الزمان، وطوي بساطه عنا منذ أزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم يعني اننا نبدع ونأتي بشيء ما أتى به أحد من قبل هذا شغر منه الزمان ولا تقل بلسان حالك وإن وإن كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطع الأرائل فشتان شتان وهيهات هيهات انما قصارى امرنا ان نجمع من كلام المتقدمين و نحرر ما قالوه و نختصر ما بسطوه و نوضح ما اجملوه رحمه الله تعالى عليه و ما الامر فينا الا كما قال ابو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى ما نحن فيما مضى إلا كبقل في أصول نقل طوال يعني مثلنا ومثل السابقين كمثل البقل الفجر بجوار النخيل فهل للبقل فهل قدر بجوار النخيل فهذا حالنا وهذا حال السابقين فأخشى أن الذي يتكلف التأليف في هذا يقع في تعب من غير أرب إلا إن استروح إلى جمع المتفرق وتخليص المنتثر وتلخيص المنتثر واختراع ما لم يعرج عليه واستدراك ما فاته مما لو ظفر به لتبجحوا بالنظر إليه فعسى ولعل وقد وقعت في هذه الدعوه ورجوت من الله التوفيق لتحقيق هذه الرجوة ولخصت في هذه الأوراق غالب المقاصد. وزدت عليها نخب الفوائد بمبلغ علمي وجمود فهمي وهذا تضمين من كتاب من مقدمة كتاب توالي التأنيس لابن حجر رحمه الله تعالى حينئذ وجدت لي عذري وحينئذ وجدت لي عذرا لجمع المتفرق من هذه الأصول في هذا التأصيل ما أمكنه لعله يعين على التبحر في خدمة السنة وعلومها يعني هذا هذه التقيدات وهذا الذي جمع لعل طالب العلم أن يتبحر في علوم السنة وفي خدمتها أو يسد حاجة طلابها وفاقة روادها ويساعد في توجيه المسار وانتصاص وانتصاص ما يبدو من سوالب هذه في من سوالب في هذه الأعصار لعله أن يكون سببا للمنع من أمور تؤذي طلبة العلم وتعوقهم عن طلب من العلم لا تخفى على نقلة العلم النبوي المغرمون المغرمين بخدمته من أهل الضبط والاتقان واستجابة لحث لحس أعلام الأئمة الأعلام على خدمة السنة بالتخريج. ومنهما نقله الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن بعض الشيوخ أنه قال: من أراد القل فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج إن كنت تريد الفائدة حقا فلا تكن كاتبا محاكش إنما كن متيقظا فهما واعيا بمعنى أن تنتقي الفوائد وألا تكتب. كلما تسمع من أراد الفائدة فليكسر قلم النصف وليأخذ قد قلم التخريج ومن قبل أن يحب من معين رحمه الله تعالى في الحث على التفتيش للتخريج يقول إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش إذا كتبت اكتب كل شيء وإذا أردت أن تحدث فانظر من الذي تحدث به حدث بأفضل ما عندك وبأجمل ما عندك وسيندم المنتخب في الحديث حيث لا تنفعه الندامة المنتخب يعني يذهب يأخذ مثلا مجموعة أحاديث عن الشيخ ثم يقرأها لا اقرأ الأول كل شيء ثم بعد ذلك لا تحدث إلا بأجمل ما عندك أي فجانب فجانب التحمل ليس مثل جانب الرواية والأداء في حال التحمل اسمع كل شيء وفي حال التعليم لا تذكر إلا ما فيه فائدة وفي شرح ما يرى ضعيفا من حفظ على أمة أربعين حديثا قال الزبيدي رحمه الله تعالى والمراد بالحفظ النقل اليهم إليهم بطريق التخليد والإسناد صحاحا كن أو حسانا انتهى وهي بحق أصول ضابطة قويمة وموازين عادلة دقيقة تدل من يتعاطى هذا العلم الشريف إلى كيفية التفتيش عن الحديث. هذا هذه القواعد التي يذكرها والتأصيلات تجعل الطالب العلم يعني تجعله يفهم كيف يزن الأمور وكيف يلتقط الفوائد. وما هي الفائد التي يلتقطها وهل يحدث بها كلها أم أنه يحدث بما يفيد اخوانه إلى غير ذلك إلى كيفية التفتيش عن الحديث أيضا تفيده كيف يفتش عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يستخرجه وكيف يصنفه ويؤلف فيه إلى كيفية التفتيش عن الحديث واستقراجه وتصنيفه وطرق تخريجه وعن احواله في شت مراحله في المتن والمخرج والعزم والاسناد وحال الراوي قوي ومرتبه وحكمه تمييزا للسليم من الجريح وفصلا للصحيح من عن الضعيف فليس أمر التخريج هملا كما يظن بعض الناس أنه يذهب وياتي ويقول افرج فلان وفلان هذا ليس التخريج فقط فليس أمر التخريج هملا يدخل فيه من شاء كيف شاء وإنما هو دين وإنما هو دين لا يدخله إلا من تحل بأصوله وعرف أحكامه وحدوده وإلا فلا يتعنه لا تتعب نفسك ها إن هذا الأمر دين هذا دين تخدم به دين الله عز وجل هذا مما تطلب به الأجر ومما تتبين لله عز وجل به فليس أمرا هملا مهملا يدخل فيه العاطلون والبطلون لا بل يدخل فيه أهل الدين وأهل الفضل وأهل العلم ومباحث التخريب وإن كانت مدونة في مصطلح الحديث وعلومه يعني مباحث التخريب ساقوم ذكروها في علم المصطلح فذكروا تعريف وطرقه وطرق تصنيفه وكتب وطرق تصنيفه وكتبه وفوائده وكتبه وطرق وترق تصنيفه وكتبه وفوائده لكن أصوله تشتهي القباب فهي أشتاد لا يجمعها كتاب صحيح المباحث موجودة في كتب لكن كتأصيل لا تحتاج من يجمعها ويوضحها ويبينها بل ويهذبها بحيث يجمعها كتاب وما هذا إلا لأنها عند من مضى معلومة عند السابقين كانت معلومة أو بحكم المعلومة لحفظهم وجامعيتهم كانوا, يعني كانوا اهل حفظ وجمع في الصدور يحفظون ويجمعون وأعرفون وتمرسهم كانوا أهل تمرس وممارسة في الحديث وعلومه ورجاله فكأننا هذه العلوم في صفحة واحدة يأخذ منها واحدهم طلبته من بابها ويسلق بها جادتها من غير تعسف ولا جهالة ولا شطط يعني هم كانت هذه أمور معلومة ويتلقاها الصغير عن الكبير والطالب عن الشيخ وكانت معلومة محفوظة في صدرهم ولذلك لم يهتموا بالتأليف في أصول هذا العلم لم يهتموا بذلك لأنها كانت معلومة عندهم ولهذا والله أعلم لم يفرد أصول التفريد بالتأليف لكن الناظر في مؤلفات هؤلاء وأمثاله يلتقط هذه الأصول فيجد قنسا بالغا بمعرفتها لو أننا نتتبع مؤلفات القوم سنجد أصول التخريج فيها، ونجد أنسا بمعرفتها والوقوف عليها، والوقوف عليها لنصبها منارات على طريق التخريج اللاحق هي منارات وعلامات على هذا الطريق ليهتدي بها ومراقية إلى معرفة صحيح الأخبار من سقيمها ورادحة من مرجوحها أيضا نرتقي بها ونصعب إليها لنعرف. صحيح الأخبار من سقيمها وراجحه من مردوخينه، وإني أقول وأكد إن من أخذ قلم التخريب ولم يدخل من الباب الذي دخل منه العلماء من معانات النظر، من النظر من التعب، من التعب والجد والاجتهاد في كتب السنة والأثر. لو أن إنسانا دخل درس قليلا في المصطلح ثم بدأ يخرج فهذا حتما سيفشل ويضحك عليه طلاب العلم كما هو مشاهد يقول وإن من أخذ قلم التخريج ولم يدخل من الباب الذي دخل منه العلماء من معاناة النظر في كتب السنة والأثر حققه فلان وعلق عليه فلان ولم يدرس الصفحة الفائده وأصول التخريج الأصيلة في كتب السنة والأثر وأصول التخريج الأصيلة أنواع مصطلح وما يستظهر من فقه, من فقه المتون والأسانيد ما يحفظ ليس من المتون فقط بل من فقه المتون ومن فقه الأسانيد فلن يكون على تخريجه طلاوة العلم وحلاوته وسيقع في هنات وهنات وأستغفر الله من جرأتنا وقصورنا وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصيري كذاك الإخراج بلا تحريري قال النووي رحمه الله تعالى في فاتحة شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى ولقد أحسن القائم من, من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات من جمع أدوات الحديث من أدوات في المتن وأدوات في الاسناد أدوات في المتن من عقيدة وصول فقه وفقه ولغة وبلاغة وأدوات في الاسناد من جرح وتعديل و. من علم الرجال وما فيه من فوائد كروايات الأبناء عن الآباء ومتى يكون هذه الطريقه المسلوكه ومتى لا تكون إلى غير ذلك من فوائد الأسنين ولقد أحسن القائل من جان مع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات وعليه فإن نصب هذه الأصول فيه فائده هذه الأصول إذا نصبناها وبيناها فيه فائدتان الأولى الدلالة عليها ندلل على أصول التخريج لتفتح للطالب بأفق وتسلك به إلى الحديث طريقا رشدا الأولى صل التخريج ما فائدتها تفتح لك آفاقا عظيمة وتسلك بك إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الراشد الثانية ليستيقن الراغب أن هذا الفن لا يتقلده إلا المهرة المتمرسون الذين أفنوا ساعات ليله ونهاره في طلبه وتحصيله الأولى يسر عليك الاستفادة الثانية يبين لك أنه لا يكون ماهرا ولا ينفع الله به إلا من بذل وتعب وجد واجتهد في تحصيل هذه العلوم فينفع الله به بمنه وكرم ورحمته وما أجمل قول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في علم الحديث علم لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه ولم يضم غيره من العلوم إليه ما ينبغ في علم الحديث إلا من فرغ نفسه له بالكلية أما أن يقطف من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا فمثل هذا لا ينبغ في هذا العلم وقول أبي, وقول أبي إسماعيل عبد الله ابن محمد بن مات الأنصاري المتوفى سنة أربعمائة وإحدى وثمانين رحمه الله تعالى هذا الشأ يعني الحديث شأن من ليس له شأ سوى هذا الشأ هذا الشأ شأن من ليس له شأن سوى هذا الشأن يعني الحديث لا يصلح له الا من فرغ نفسه له بالكليه اما ان ياتي انسان و ان يظهر علما وفضلا وتفريجا في هذا الفن ولم يدرسه يفضح ويظهر جهله ويظهر عواره بسبب أنه لم يتلقى على شيوخ المعتبرين ولم يبذل نفسه وقته فيه وأقول الشيخ بكر عليه رحمه الله هو علم لا يقبل الشركة علم الحديث ما يقبل مشاركة لا بد أن تتفرغ له بالكل ما يعني لا يقبل أحدا معه تريده تفرغ نفسك له وستنبغ فيه وفي غيره بإذن الله هذا ولما كانت أصول التخريج مرتبطة بقواعد الجرح والتعديد ارتباط الروح بالبدن وبينها من التداخل والتلازم ما يقضي بسياقها في مكان واحد إذ هي عمدة البحث عن حال الراوي كما ستراها في مطاول باب السادس من أبواب أصول التخريج فقد صار المزج بينهما في هذا التقصير لما كان قواعد الجرح والتعليم ترتبط ارتباط الروح بالبدن بعلم التخريج وأصول التخريج، رأى الشيخ أن يربط بينهما وأن يكون الكتاب في أصول التخريج وفي قواعد الجرح والتعليم بل إنها وسائر علوم الحديث كذلك لكن علوم الحديث يحضي بالتأليف استقلالا على تتابع الأصول وما هنا وإن كان جلهم مباحثهم فيها وفي كتب أحوال الغواة لكنه بحاجة إلى جمع كلامهم منها يعني وإن كانت كتب علم المصطلح قد تكلمت في هذا وكتب الجرح والتعذير والرجال قد تكلمت لكن كل هذا يحتاج إلى أن يجمع في مكان واحد يعرفه طالب لكنه بحاجة إلى جمع كلامهم منها والامعان في تفتيشها وغيرها من كتب السير والشرور واستخراجها من مستودعها وإمارة سبيلها تسهيلا للوصول إليها ولو كانت موجودة في كتب تصطلح إلا أنه يوجد فوائد وأصول وقواعد سواء في كتب الرجال أو في كتب التواريخ أو في غيرها فتحتاج أن تجمع وأن توضع في مكان واحد وقد يطوق الظن بالناظر أن مصطلح الحديث ومؤلف فيه يغني عن هذا والجواب ما سترى بإذن الله تعالى وبما يتضح لك بعد أن هذا بالنسبة لعلوم مصطلح الحديث كالقول في مقاصد الشريعة بالنسبة لأصول الفقه يعني لو قلنا ان أصول الفقه قيمته أن نتزوق وأن نعي مقاصد الشريعة فكذلك أصول التخريج بالنسبة لعلم المصطلح هو ثمرة وفائدة عظيمة يستفيدها طالب العلم. فالقول في مقاصد الشريعة بالنسبة لأصول الفقه إذ لم تحوه فليس لمتطلبه فيها غنا عنه وكذلك هنا. يعني إذا كان إذا كانت دراسة أصول الفقه لا تغني عن مقاصد الشريعة. فكذلك دراسة كتب المصطلح لا تغني عن دراسة أصول التخريج وبالجملة فموضوع هذا الكتاب يعني في الحقيقة فقه مصطلح الحديث أو فقه علوم الحديث بل فقه الحديث ومصطلحه وعلومه ورجاله يعني باختصار أصول التخريج ليس مجرد يعني التفريد ليس العجز فقط لا أعظم من هذا كله فهو فقه مصطلح الحديث أو فقه الحديث ومصطلح وعلومه ورجاله طيب نقف هنا نقف عند هذه الكلمة الجميلة التي وقف عند الشيخ وأن رحمه الله أن موضوع أصول التخريج هو فقه الحديث ومصطلحه وعلومه ورجاله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أخيطنا واجعل الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها منا ولا مبلغ علمنا ولا المال مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه